ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إنا بقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئ تَبِ الْحَقَّ فَذَبَحُوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارُوا إِنَّهُ وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي ان قس قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ام شد قسوا وان من الحجارة لما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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِّنْهُمْ غَافِلِينَ سَمَعُ نَكَلامَ اللهِ فَمَنْ يُنْذِرُونَ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 اِذَا لَقِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَنْتُ حَدِيث ذِٰلِكَ ٱلَّذِى نُحِى بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَ افلا تعقلون